بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تلك ايات الكتاب تلك آيات والذي أنزل إليك من رَبِّكَ الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات فسخ الشسَ القم كل يجيل جم مسََّ يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون وهو الذي مذكر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 في إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض تطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل وفي الأرض تطع متجاورات وجنات من اعمال وزر ونخيل وزر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفض ظِلُّ بعضها على بعضٍ في الأكل فِذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجْبُ قَوْلُهُمْ اَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ يَرَى سَائِس قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ